إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهبه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجال كثير ونساء والتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا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 صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت جالسا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن فقلت أقرأه عليك وعليك أنزل قال صلى الله عليه وسلم إني يحب أن أسمعه من غيري قال ابن مسعود رضي الله عنه فقرأت عليه من أول النساء حتى إذا وصلت إلى قول ربي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نظرت إليه فقال لي حسبك حسبك فنظرت إليه فإذا عيناه تزرفان من الدموع وقد بلت الأرض في رواية في غير البخاري فإذا عيناه تزرفاني حتى بلت الأرض حتى بلت الأرض واضطربت لحياه وجنباه من البكاء يعني جنبه أعدوا يهتزوا ولحيته من البكاء صلى الله عليه وسلم أحبتي إذنني أريد أن أقف مع هذا الحديث أمام معنى آخر بعيد أخي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إذن أريد أن أقف موقف شهادة رسول الله علينا صلى الله عليه وسلم ترى لما بكا بكاء شديدا عندما سمع هذه الآية لما لم يملك نفسه لما لم يستطع أن يحبس الدموع في وجنتيه أحبة إنني أريدك أن تعيش الموقف الله عالم الغيب والشهادة يوقف أمامه الرسول الصادق الذي لا يجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب منه الشهادة لو شهد رسول الله أمام أحد من الخلق ما كذب فكيف لو شهد أمام الله الله عالم الغيب والشهادة يطلب من رسول الله الشهادة عليك أنت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة على هذا وذاك وهذا وعلي وعلى الصحابة على هؤلاء شهيدة ماذا يقول عنك بصدق هذا هو السؤال أخي الله عالم الغيب والشهادة يسأل وهو العالم عالم الغيب والشهادة والرسول الصادق المعصوم يجيب يشهد أمام الله على حالي وحالك ترى ماذا يقول عنك بصدق نعم إذا وقف رسول الله يوم القيامة وقال الحق في وفيك سئل عنك أكان ملتاجماً أكان صادقاً أكان متبعاً لك أكان على الجادة أكان أكان أكان لعل كل ذلك الضار في ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عيناه تزرفان ما استطاع أن يتحمد أحبتي إذا كان الشاهد بكى الشاهد بكى فكيف بالمشهود عليه لا يبكي نعم كيف بالمشهود عليه لا يعقل كيف بالمشهود عليه لا يتأمن إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله حديث خطبة الوداع قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم خطبة الوداع فقال أيها الناس إن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلين فيه قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فرفع يديه رسول الله إلى السماء باكيا وقال اللهم فاشهد اللهم فشهد اللهم فشهد في رواية بعيدة مما قاله العلماء أن رسول الله كان يقول اللهم اشهد أنهم قالوا هذا في الدنيا ليقولوه عني في الآخرة أحبتي في الله إذا كان الله يسأل الصحابة يستشهد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يشهد علينا يوم القيامة إننا نريد أن نعقل هذا الموقف أن نفهم هذا الموقف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أتدري معنى أن يشهد عليك رسول الله أمام الله سبحانه وتعالى بل اتسمع يوم تشهد عليهم أنسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الحق اسمع بقلبك ما بعدها ويعلمون أن الله هو الحق المبين كل ذلك كان بغض والذي لم تعمل حسابه هو الحق المبين يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم مالك يوم الدين أي يوم الحساب يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أحبتي إن الموقف يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى وقفه أخي بصدق وحق شهادتك أنت على نفسك بصدق هل معرفتك برسول الله اتباعك برسول الله تمسكك بدين رسول الله بسيرة رسول الله بسنة رسول الله كل ذلك حقا بمنتهى الصدق يؤهلك إذا سئلت عنه في قبرك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم أن ترد بثقة محمد رسول الله آمنت به واتبعته يؤهلك إنني كما قلت في الجمعة الماضية إن كثيرا من العلماء أو من يقال عليهم علماء بمعنى الأدق قد يقعوا في هذا السؤال في قبورهم فلا يستطيعون أن يجيبوا مع أنهم علموه للناس مع بساطته مع سهولته تخيل في قبرك إذا جاءك الملكين سألاك من ربك تقول لا أدري سألاك من رسولك تقول لا أدري سألك ما دينه تقول لا أدري وكنت تملأ الدنيا بها سخبا وسراخا وصياحا أحبتي في الله لماذا لأن بعض الناس قالوا محمد رسول الله وما عاشوا معنا محمد رسول الله أحبتي مع الأصل الثاني من الأصول التي يجب أن نعرفها مع المعنى الذي يجب أن يعيه كل مسلم بصدق معرفة الله معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون السؤال بسيطا أمام ناظريك لكنني أريد أن أعيش معك في معنى عميق حتى ندرك حقا هل نعرف رسول الله حقا أم أنها معرفة سطحية لا تسمن ولا تغني من جوع أحبة في الله إنني أقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وقف مع عبد الله بن سلام بعد أن أسلم رضي الله عنه وكان قبل ذلك حبرا كبيرا من أحبار اليهود فقال له عمر يا عبد الله أكنت تعرف محمدا قبل أن تؤمن به فقال نعم والله أعرفه أشد مما أعرف ابني بصفته في كتابنا أشد مما أعرف ابني وأنزل الله فيها سبحانه وتعالى الذين آتينهم الكتاب يعرفون يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون إنني أقف أمام هذه الآية الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين لم يؤمنوا لم يؤمنوا برسول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم يتبون الحق وهم يعلمون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هل الذين آمنوا به يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هذا هو السؤال الذي أقف عليه في الآية الذين آتيناهم الكتاب آمنوا بالنبي أم كفروا كثير منهم كفر وهو يعرفه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين لم يؤمنوا بالنبي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم هل الذين آمنوا به يعرفونه كما يعرفون ابناءهم السؤال من ته وضوح واتأل هذا السؤال هل تستطيع أن تتكلم عن النبي كما تتكلم عن ابنك كما تتكلم عن أبيك كما تتكلم عن نفسك عن عملك كما تتكلم عن حياتك أخي هل تعرف رسول الله كما تعرف أبنائك انتبه لا تتسرع، فارق كبير بين أن تسمع عن رسول الله بين أن تتكلم عن رسول الله بين أن حتى تؤمن برسول الله وبين أن تعرف معنى محمد الرسول الله، بين أن تعرف معناها، بين أن تعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق كبير بين من سمع الرسول الله، بين من صلى على رسوله حتى صلاة لا تعد ذكرًا. يقول خلص صلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله واحد مرة عملها معي. كنت أناقشه. يعني في معرض حديثي كده. فبقول له صلي على رسول الله. قال لي عليه الصلاة والسلام اخرط. هه خلص إنا لله وإنا إليه رجعه. أي والله. سبحان الله. أخي فرق كبير بين من سمع عن رسول الله بين من تكلم عن رسول الله وبين من عرف رسول الله هل عرفت كيف عرفه الصحابة؟ استمع إلى هذا الحديث العجيب إلى ما رواه الترمذي من حديث ألس بن مالك رضي الله عنه التلمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أنت بن مالك رضي الله عنه قال قال أنت ما عدت في رأس رسول الله وفي لحيته أكثر من أربع عشرة شعرة بيضاء شعرة بيضاء ما عدت في رأس رسول الله ولحيته أكثر من أربعة عشرة شعرة بيضاء؟ ألهذا الحد عرفوا، اقتربوا منه، اهتموا بتفاصيل كل شيء فيه حتى شغلوا بعد الشعرات البيضاء. التي في رأس رسول الله وفي لحيته فما بالك بسلته فما بالك بدينه فما بالك بكتابه أخي إلى هذا الحد عدوا حتى الشعرات البيضاء التي في رأس رسول الله وفي لحيته قوم اقتربوا من رسول الله إلى هذا الحد كيف بهم على دينه على سلته اسمع إليه صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث محك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حبا أشد أمتي لي حبا أناس جاءوا من بعدي لم يروني يود أحدهم لو فقد أهله وماله ورآني هؤلاء أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريدك أن تعيش المعنى يود أحدهم لو فقد أهله وماله ورآ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نحن هكذا إذا قيل لك تفقد مالك وولدك وتراه لحظة هل تقول نعم بصدق أم تفكر تقول وما الداعي أراه في الآخرة إن الله لم يطلب منا هذا بصدق تجيب أن تفكر هذه هي القضية أحبتي في الله إننا نعيش مع السؤال لازلنا هل نعرف رسول الله حقا؟ الرسول الذي عاش 63 عاما نعم كم يستطيع كل واحد منا أن يتكلم عن حياته إذا خيل لك تكلم متصلا عن رسول حياته 63 عاما هو محمد الرسول الله كم تستطيع أن تتكلم ساعة أم ساعتين أم ثلاثة يوم أم يومين ماذا تعرف عنهم ماذا تستطيع أن تقول عنهم أخي إنني لا أسألك عن اسمه أو اسم زوجاتي أو اسم أبنائه رغم أنني أشك أن بعض الجالسين إذا سئل عن أسمائه وعن أسماء زوجاته وأبنائه قد لا يستطيع أن يجيب أليس هذا حق إلى متى نعم إنني لا أسألك عن اسمه ولا اسم زوجاته ولا اسم أبنائه إنما أسألك هل تعرفه حقا هل تعرفه حقا إنني أريدك أن تعيش معنى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن تقرأ سيرة النبي لتتأسى به لتسير من خلفه لتحقق حقا قول ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال ابن حز رحمه الله لقد كانت سيرة رسول الله في ذاتها آية فمن قرأ حياته يوقن أن هذه حياة نبي أيها الأخ الكريم إنني أريد أن أقول كلمة لعلها تكون صادقة فافتح قلبك لها من لا يعرف حياة النبي سيرة النبي كيف يدعي أنه يتأسى بالنبي من لا يعرف حياة النبي ثيرة النبي كيف يدعي أنه يتأسى بالنبي؟ إنني لن أقول لك قال أبو بكر ولا قال عمر ولا قال فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم جميعا إنما أقول لك قال غندي هل تعرف غندي؟ رجل الهند طاغ الكافر ذات كافرا قال غندي لقد إني عندما قرأت سيرة محمد فأتممتها قلت إنه رجل عظيم استطاع أن يقيم أمة من عدم هذه كلمات أنا أخذ أمام كلمة لو فكر فيها المسلم لأوجعته عندما يقول غاندي. عندما قرأت حياة محمد سيرة محمد صلى الله عليه وسلم عيب وعار علينا أن يقرأ الكافر سيرة رسول الله فيفهمها حتى ولو لم يؤمن بها، وألا يقرأ من آمن برسول الله سيرة رسول الله، ألا يفهمها، ألا يعيشها؟ أخي، إنني أريد نعم أن تعيش معي في واقع أعمق، أن تعرف معنى محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد الرسول الله الذي جاء لك ما معنى محمد الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لك ارسله الله لك ارسله الله, الله بالبلاغ لك بالقرآن لك بالشرع لك بالدين لك محمد ارسله الله لك هل تفهم هذا المعنى؟ هل تعيش هذا المعنى؟ إن عمر بن الخطاب لما عاش معنا محمد الرسول الله لما قال للنبي لأنت لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي والحديث روال بخاري من حديث عبد الله بن شاب قال لأنت لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال لا يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي. قال عمر في رحظتها أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي هذه القضية أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي هل هذه حقيقتك؟ هل هذه صدقك وصدقي؟ رسول الله أحب إلينا من كل شيء حتى من حياتنا؟ حتى من نفوسنا حتى من دنيانا بالقول ام بالفعل ذلك هو السؤال متى يقول الرجل فينا من قلبه انت يا رسول الله احب الي من نفسي بالقول بالفعل لا بالقول حتى يقول له رسول الله الان يا فلان كما قالها لعمر الان يا فلان الان يا فلان, الان يا فلان إنني أسأل كثيرا من المسلمين هل رسول الله حقاً أحب إليك من مال من ربا، أحب إليك من نظرة في الحرام، أحب إليك من النفاق أحب إليك من الرياء أحب إليك من ممالعة الظالمين أحب إليك من الخوف من غير الله فعلا إن كان رسول الله أحب إلينا من ذلك إن رسول الله ما رضي من عمر ألا, إلا أن يكون أحب إليه من حياته وهذا هو المحك الذي يجب أن يقف المسلم عنده فعلا إننا نريد اليوم أن نصل إلى هذا المعنى وإن وصلنا إليه فقد اهتدينا أن نحاول أن يكون رسول الله أحب إلينا من نفوسنا من حياتنا عندئذ يستقيم إيماننا إن الصحابة فيما رواه الطبراني من حديث أنت ابن مالك رضي الله عنه قال أنت إن أصحاب رسول الله جاعوا حتى حتى أن رسول الله كان يعطي السبعة منهم التمر يمصونها طيلة النهار لا يأكلونها التمر الوحدة طيلة اليوم السبعة يأكلون التمر حتى لما لم يجدوا التمر أكلوا الخبط عارف الخبط ورق الشجر الذي ال ال ال جف كانوا يضعونه في الماء ثم يأكلونه حتى أكلوا الخبط في رواية لم يجدوا ماء فأكلوه هكذا أي شيء يملأ الماعدة حتى أكلوا الخبط فتورمت سبحان سبحانه إذن أسأل نفسي لماذا تحملوا كل هذا كيف استطاعوا ولماذا لا نستطيع كيف استطاعوا حقا إن القضية هنا لأنهم آمنوا بالنبي وأحبوا النبي بالواقع لا بالكلام فلما عرفوا رسول الله وأحبوا رسول الله ضحوا فهموا معنى الدنيا والآخرة فضحوا عرفت لماذا تقع؟ لماذا لا تستطيع أن تضحي؟ لماذا تعصرنا فتن الحياة وتهزمنا في كثير من الأحيان فتل أقل من هذا بكثير؟ إنها قضية الإيمان الحقيقي المحبة الحقيقية الحب ليس كلاماً إنما واقع أحبك عودة إلى البداية السؤال الذي بدأنا به ما زال في أذهالنا ترى إذا شهد رسول الله عليه بصدق على حالك هذا أمام الله ماذا يقول عنك بصدق إننا نحتاج إلى وقفة نقفها جميعا تعالوا نقترب قليلا من رسول الله من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أدق إننا نريد أن نعيش مع معنى محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخي إنني أريدك أن تخف أمام تلك القمة الشامخة، تلك الأمة التي اسمها محمد الرسول الله. نعم، محمد الرسول الله. إننا كثيرا ما نقول الكلمة محمد رسول الله. هذه الجملة على بساطتها، لكن ما أعمق معناها محمد الرسول الله سبحانه. أي أنه الرجل الذي اختاره الله من بين مليارات البشر مليارات المليارات الذين خلقوا ليكون هو وحده رسول الله إلى العالمين خاتم المرسلين هذا معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه هو وحده الرجل الذي اختاره الله افهم المعنى اختاره الله ترى بأي مقاييس بأي معايير على أي مستوى اختاره الله من بين مليارات الخلق ليكون وحده خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم نعم اسمع عندما يقول ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم أرسل من؟ رسوله رسوله هذه الهاء اقول عنها اعظم هاء في الدنيا اعظم ضمير حيث تعود على رب العزة رسوله هو هو الذي ارسل رسوله هو الذي اختار رسوله هو الذي ذكى رسوله هو الذي ربى رسوله هو الذي طهر رسوله اما علمت من هو؟ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخ المسلم الكريم اسمع إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخ وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لواء يوم القيامة ولا فخ هل عرفت من هو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما من نبي يوم القيامة آدم فمن سواه إلا تحت لواء يوم القيامة وأنا أول شافع ومشفع إنني وقفت وقفة مع هذا الحديث بالأمس قلت سبحان الله لو كان آدم إن كان آدم ومن سواه من الأنبياء تحت لواء النبي ترى هل أكون أنا تحت لواء أم يحال بيني وبينها أيها الله اللهم احشرنا تحت لغاية أحبتي في الله إن السؤال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هل نعرفه حقا هل شغلنا به أم شغلنا عنه هل نعرف معنى حياة رسول الله معنى دين رسول الله معنى أنك تسأل عنه في خبرك عندما تسأل عن ربك وعن دينك معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشهد عليك أنت يؤدي ويشهد عليك أثوقه ويشهد عليه ماذا تقول في هذا وفي ذاك وفي هذا أمام الله سبحانه وتعالى إنني أريدك أن تعيش اللحظة أحبتي اقتربوا من رسول الله أكثر انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثنى عمره كله في الدعوة سبحان الله ثلاثة وعشرون عاماً يدعو إلى الله سبحانه بلا ثمن معنى عجيب تخيل أن رجلا يعمل لثلاثة وعشرين عاما بلا ثمن بلا أجل نعم عاش رسول الله ثلاثة وعشرين عاما يدعو إلى الله بلا ثمن وبلا راحة بلا أجر وبلا راحة كان شعاره وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين سبحان ربي عاش يعلم الدنيا كلمة التوحيد 23 عاما بلا ثمن حش هذا المعنى نهاردة أنا آس درس الخصوصي بكامل ساعة بكامل هذا علم قد لا ينفعك مع الاعتذار للمدرسين قد لا ينفعك لكن شوف رجل علمك الطريق الى الجنة بلا تمن كيف يكون شعورك نحوه؟ أخي إن أعظم ما في الدعوة أن تكون بلا ثمن لأنك لا تستطيع يوما أن تدفع الثمن وقل لي ما الثمن الذي يمكن أن يدفع مقابل أن تصل إلى الجنة مقابل رجل جاء يدلك على الجنة أحبتي إنني أريد أن أقول في معرض كلامي أن الدعوة في هذه الأمة ما سقطت إلا لما صار القائمون عليها موظفون يقبضون من أولياء الأمور الثمن نعم إن الدعوة في هذه الأمة ما سقطت إلا لما قام عليها موظفون يأخذون راتبهم من أولياء الأمور أبدا إنما الدعوة لله سبحانه وتعالى انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عمر بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه قال قال عمر بن الحارث لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمتا وما ترك إلا بغلته وسلاحة. وبغلى كان يسير بها يدعو في سبيل الله والسلاح الذي يضرب به في سبيل الله إذن ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم اهن اسمع إلى العجب ما رواه أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بسند صحيح قال, قال أنس إن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله بكسرة من خبز الشعير جاف تتعرف الخبز الذي تلقيه هذه كثرة قطعة من خبز الشعير جافة أن فاطمة جاءت إلى رسول الله فاطمة بنت رسول الله الذي لو دعا لملك الدنيا صلى الله عليه وسلم جاء بكسرة من خبز الشعير جاف إلى رسول الله فقال لها يا بنيتي إن أباك منذ ثلاثة أيام لم يشرب سوى الماء سبحان الله أخي ألست أننا نحتاج أن نقترب من رسول الله أكثر أن نعرفه أكثر واستضحاب الدنيا وتكالبنا على المال والسيارات والبنايات وزواج الأولاد وتعليم البنات وكذا وكذا وكذا وكذا بل وعلى المباريات والمسابقات والمسلسلات والأفلام بل وعلى الانتخابات والسفاهات ولعب العيال. وسط كل هذا هل شغلنا برسول الله أم شغلنا عنه هذا سؤال أين أنا منه أين أنت منه كيف لا نقرأ عنه كيف لا نعيش معه إنني لا أريد أن أقص لك سيرة النبي أو أن أعلمك شيئا عن النبي أنت لا, تص... لا تحتاج إلى هذا إنما كل ما أريده من خطبتي أن نلامس النبي أن نعيش معنا محمد الرسول الله وأن نحس أننا مقصرين في معرفته وفي اتباعه إن وصل هذا فقد وصل ما أريد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.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 خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم ما بعد فأحبتي في, في الله إنه السؤال أو التقرير الذي نريد أن نقرره من لا يعرف رسول الله كيف يتأسى برسول الله من لم يقرأ حياة رسول الله كيف يعيش حياة رسول الله من لم يحس معنى محمد رسول الله كيف يعيش معنى الاتباع الحقيقي لرسول الله أحبتي اسمعوا معي عندما يقول ربنا سبحانه في كتابه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا مناديا ينادي للإيمان إذن نعيش في زمن تجد فيه من ينادي على المال ومن ينادي على المنصب ومن يناديك للفتنة نعم دعاة على أبواب جهنم إنك تعيش في زمن تجد فيه من يقول لك غير شقتك سيارتك مدارس أولادك الذين كانوا معك انظر أين هم وأنت أين أنت العمل عبادة الدنيا النجاح التطور ادرس اعمل انجح اكسب اشتري بيع انا لا انكر كل هذا ولكنني اريد ان اسألك ان اجبت هؤلاء فهل اجبت منادي الايمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هل لما سمعناه حقا فآمنا والفاء للسرع آمنا كما يجب كما ينبغي وإلا فمعاذ الله أن نقف على منبر رسول الله وننفي الإيمان عن أحد ممن قال لا إله إلا الله وصل إلى قبلاتنا محمد رسول الله أبدا إنما ذلك هو الإيمان الذي يريده الله يحبه الله سبحانه أحبتي إنه صلى الله عليه وسلم ينادي على أعظم بضاعة بضاعة الإيمان فهل اشتريت منه أم اشتريت كاسدة بصدق هل مشغول وبعضنا يشغل بأن يشتري كذا وأن يشتري كذا وأن يشتري كذا وأن يتخر ليعمل كذا وأن يفعل لكذا والسؤال عن قروض البنوك والسؤال عن الأخصار والسؤال عن المساكن بالتقصيد والسؤال عن كل هذا هل سألتني عن قصر في الجنة كيف تشتريه؟ هل سألتني عن روضة في الجنة كيف تشتريها؟ أخي إنني ما زلت أسأل رسول الله الذي عاش ثلاثة, وعش... ثلاثة وعشرين عاماً كم تستطيع أن تتكلم عنه أيها الأخ الملتزم بصدق ماذا تعرف عنها إنني أعيش قبل أن أنزل من مقامي هذا مع موقف واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقف في 23 عاما من الكفاح يوم أحد وما أدراك ما يوم أحد صلى الله عليه وسلم لما انكشف المسلمون عن رسول الله لما حدثت الجلبة والرجة وترك الرمات مواقعهم وهجم خالد ارتبك المسلمون ففروا يمينا وشمالا فانكشف رسول الله للمشركين ودافع عن رسول الله بعض نفر كان آخرهم عمار بن يزيد بن السكن رضي الله عنه ومات فانكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن أقول لك رسول الله الذي كان يومها يحارب ويقف في الصف ويواجه الخطر ترى كم كان عمره كم سنة ستة وخمسين سنة رجل في السادسة والخمسين من عمره انظر ماذا حدث لما انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عتبة ابن أبي وقات جاء عتبة ابن أبي وقات فحمل حجرا قاتله الله حمل حجرا كان لا يستطيع حمله فظل يسير يتدهده به حتى ألقاه على رسول الله فجاء في جنب النبي فوقع رسول الله لشقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقع لجنبه ومن شدة الضربة كاد رسول الله يعرج بعدها لفترة ظل يعرج بعدها ثم جاء عبد الله بن شهاب الزهري لعنه الله فضرب رسول, فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة بسيفه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته اليمنى السفلى، كسرت سلته وفتحت شفته، صلى الله عليه وسلم فنزل الدم منها ثم عاجله عبد الله بن خمئة أقمأه الله فأمسك بسيفه فضرب رسول الله ضربة على عاتقه فوقع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى من عاتقه شهرا لا يستطيع أن يحرك رقبته ثم ضربه ضربة أخرى فداخلت حلقة من حلقات المخفر اللي هو حام الوجه وقاء الوجه الذي كان ألبسه رسول الله بخفر حلقات من الحديد هكذا غرست حلقة من حلقات المخفر في وجنة رسول الله في خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخرجها إلا عبد الرحمن بن عوف أخرجها أخرجها بأثنانه حتى كسرت له سنتين وهو يخرجها من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرجت انفجر الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت الطاطمة عليه فيما رواه الإمام مسلم تضم دان بالتراب والرماد الدم عن وجه رسول الله وتكتمان الدم بالتراب أشرف دم يسيل حتى تصل إليك الدعوة يضمي ذلك الدم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء فما كانت إلا ساعة فجاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله ماذا تقول في هؤلاء الذين ضربوك الذين أذبوك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي يده إلى السماء فارتخل الصحابة ماذا سيقول رسول الله كيف سيدعو عليهم فرفع رسول الله يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون أحبتي هذه لحظة في حياة رسول الله ساعة في حياة رسول الله أين بقية الساعات أين بقية اللحظات أتعيش وتموت هكذا فتفجأ به يوم القيامة يسألك ماذا تعرف عني ماذا تقوله أخي وبعد كل ما فعل صلى الله عليه وسلم يقف أمام الصحابة في حجة الوداع ويقول إن الله تائلكم عني فماذا أنتم قائلون فيقولون نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد ما الله فشهد إن الله تائلكم عني إننا نقولها اليوم. يا رسول الله إن الله سائلك عنا فماذا أنت قائل يا أخي إننا مسؤولون عنه في القبر فماذا نحن قائلون اللهم ثبتنا إخوتي فرق بين أن تتكلم عن النبي أو أن تسمع عن النبي وأن تجعل هم حياتك أن تعرف النبي وتتأسى بالنبي ذلك هو المطلوب أسأل الله أن يعيننا عليه اللهم اغفر زنوبنا واستر عيوبنا